وَمِنَ الْلَّيْلِ فَسَجُدُ لَهُ وَسَبِّحُ لَيْلَ قَوِيلَ إِنَّهَا غُلاِ يُحِبُّنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَعُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمٌ ثَقِيلٌ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا فسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم ترديلا إن هذه تذكرة فمن شاء أتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاء 112. الله إن الله كان عليما حكيما 113. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما 114. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاطفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع 114. فإذا النجوم قمست 115. وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت 117. وإذا الرسل أقتت 118. لأي يوم أجلت 119. ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل 111.